بعد كنا بعد كنا طبخه ما عندوش في محمد عوارنا لا مسوكه دروس ومحاضرات هذا كويس ها في وقت راح ينفتح عبد الرحيم فتح الله ما هذا صوت عبد الرحيم فتح الله اي ترى موتر عنده مو لهه تنفتح كل طيب ولا نأتي الفصل الأخير هو الطريقة الخامس والأخيرة وإن كنت أريد أن أزيد طريقة أخرى تخصي الحديث اللي أعلى الحاصل بكم بيكم هو تخصي حتاب الزيادة كونش المجلسة التخريق مع <تصفيق> المريف النظام في حال الحديث المثنين وسبب حديث حديث مجرد من شيء ايه الإسلام والمثن حتى تحكم على نوعية الحديث فلا بد أن تنظر إلى حال الحديث يمسال ويأنتم وبطالي اعتبارات تجعل الحديث تدخل في صرف بعيدا وإنتصال تحكم في ضوء دراستك حال الحديث الحديث المثلوط والأسلام والأسلام المقصود بهذه الطريقة أي إمعان النظر في أحوال الحديث وصفاته التي تكون في المثل ذلك الحديث أو سنده ثم البحث عن مخرج ذلك الحديث عن طريق معرفة تلك الحالة أو الصفة في المثل مم. المثل مم. التي أفرضت فيها تفريدت جمع الأحاديث التي فيها تلك الصفة في المثل أو السنة والأمثلة على ذلك كثيرة نجتزئ بعض بعضها من عليها غيرها وابدا بالصفات او الاحوال التي في كلمتي ثم التي في السند ثم التي هي عامه المتن والسند معاً تمام السؤال المتن, المتن اذا ظهرت على متن امارات وضع وذلك اما لركاته او فاضه او فساد معناه او مخالفته لصريح القران او فاقرب طريقه لمعرفه مخرجه هو النظر في كتب الموضوعات فغالبا ما تجده مع تخريجه والكلام علي. وديان واضعي إذا هذا من أصول تخريج أنك كان إذا عرفت نوعية الحديث فممكن تعرف هذا الحديث مثل أي كتب يوجد نعم مثل كتب مراسل أو في كتب غرائر أو في كتب حديث الموضوع وهكذا مثلا أمارات الوضع لو جدا ما عرفت أمارات الوضع المعايير نأخذ المثل حدثها خالف القرآن خالف السنة السائحة خالفة العقل، خالفة الحس والمشاهدة، خالفة التاليخ وهناك الركات الضفظية في مثل الحديث كل من الأمارات الوضع الحديث موضوع، ليس من كلام المشترية وهو عديث مختلق مصنوع من طرف الفرق أبضاء لأحسان الأهوام أو الزنادقة وهكذا ثم إن كتب الموضوعات منها ما هو مرتب على الحروف ومنها ما هو مرتب على الأبواب وهي كثيرة فمن الكتب المرتبة على الحروف المصنوع في معرفة الحديث الموضوع وهو المسمى الموضوعات الصغرى للشيخ علي القاري هذا حنفي المحدث وهو عنده كتب كثيرة وهو عنده الموضوع الكبرى هذا الموضوع الصورة هذا الكتاب خاص بالأحادث الموضوع ومن الكتب المرتبة على الأبواب كتاب تنزيل الشريعة المرفوع عن الأحاديث الشريعة الموضوع تأنيف أبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكيناني هذا إذا كان من طبعاً, طبعا بعض الكتب هناك كثير في الفواهد المجموعة في حادث الموضوع للشوكاني عندك أن لا ينسلنا في حادث الموضوع للسيوتي نعم الأبات المشار والملاكير للديجان وكده وكده والراقي الكبار من الجوزي في ثلاث مجلدات كبار وكده الشيخ الغالي سسر على الموضوع الحديث دايبر منبوعه كان من الأحاديث القدسية فأقرب مصدر للبحث عنه هو الكتب التي أفردت لجمع الأحاديث القدسية فإنها تذكر الحديث تذكر الحديث وتذكر من أخرجه فمنها أولا مشكات الأنوار في روي عن الله سبحانه وتعالى من الأخضار لمحي الدين محمد بن علي بن عربي الحاتم جمع فيها مئة حديث وحديثا واحدا بأسانيدها شباب هذا <تصفيق> الحديث بدون أسانيد حديث واحد من وقال على الله لا لأن هذا رجل طبعا صوفي فالسوف من عربي من عربي هذا من حرف لديه إحرافات كثيرة في كتابه هذا فتوحات المكية وعنده الكتاب السلحكا وكان يرى أحده أحد أحد الوجود أحده الوجود والتلاميذه يعني يعني نشروا الانتحراف في الصوفية مثلا من تلاميذه العربي عففة البساني ليذكر المتأمين في كتاب الفرقان بين أولاها الرحمة والأولاها الشيطان فهو يوم الأيام جمع التلاميذ فقال القرآن كل الشيك إنما التوحيد في كلامنا لأن القرآن يفرق بين العبد والرق وهو لا العبد ربا والرب وعبدا فقال أحد التلاميك قال إذا كان الموجود واحدا إذا كان العائل كلها في الله كل ما اعتروا هو الله قال فلماذا أحذت لزولتي وأحذت عن مختي إذا لم يجب أن أمريسوا يعني وجه أن هذا حرام, حرام لله قال كل شيء حتى قال إنه إرسال الله للأرسي قول هذا مكب من الله هذا الرجل فقال إنما قال كل بعد ما قال هذا الكلم قال عندنا كل حلال أخت زوج كل حلال عندنا منطق باحية فقال هؤلاء المحجوبون المحمديون قالوا حرام قالوا نحن كل حرام علي عندها لا ماشي الملئس هناك الشريعه عندك هذا واحد من العقائد عقيده الهدود والنصارى عقيده, عقيدة لأن أقول مثلا كيف قال مثل ما الماء اذا وضعته بالسكر السكر يذوب في الماء قال ان العالم افلعه فينا هو صار كل شيء يجوز ان الله فقال لماذا لا نشكر صاروا لان لو حصل الله في المعاد في في, في, في لو قال ان الله في كل مكان لما صاروا كفار لما حصل الله في في اسماء فجنه صار مشكين شفت هنا يعني ااا الاعتقاد على ثلاثه مراتب واصحاب الحلول مثل الحلاج يقول ان الله في, في بعض الاسماء حل في علي حل في عيسى قال يابا أن الله عنا في جسدي هذا وهو قتله أربع عالما في ثلاثمائة والسفتة في الشهد القاعدة في البغداد ومن الذي أفتا هو أجل البغداد لكذا كان العلم الذي أفتا قال قتله قال يابا أنه الحق أنه رأى الله والمرتبة الثانية أصحاب الاتحاد قال أن العالم الاتحاد مع الله شوف والمرحب أخبأ هو واحد وجود بعد الاتحاق صارُ هذا العالم بعد الله صارِ كل جُسْء من هذا العالم موجود من الله فقال العربيم الكريم عند الأشعار قال وَمَّا بِكَرْمُ وَلَكْنْزُّوِ وَلَا إِلَهِ لَا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَهُ لَا وَهُمَ اللّهُ الرَّهِمِ إِلَّا وقال في اشعار الحديث العالف مَن رأى الله في الأشياء مَن حق في الأشياء قال لا فَنْهُ وَأَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ وَأَ اللَّهَ قَالَ أَ سبحان الله عنه اعتقاد يعني اعتقاد الزنادقاء حتى اعتقاد الشعيين يعني شبارك الشعيين الطبيعة هو الله الشعيين فليس هذا الكلام فهذا يقول هذا إيش هذا العين المحديد العين يقول واحد محادث يقول حدثنا فلان أين هو مات؟ قال أخر هو؟ حدثنا ومات؟ قال لا نأخذ دين من الأموات نحن نأخذ عن الله وعيد البحر مباشرة يتجاوز حتى الجبريل ما يحتاج إلى الجبريل مباشرة عن الله شف ولذلك حامل كبار القبيل يزم قال خذنا البحر ووقف الأنبياء بالساحل الأنبياء ووقف في الساحل لصد يدخل في البحر ودخل في البحر تجاوز الأنبياء <تصفيق> ها؟ يصاف يغرقون يغرقون فوق المفتلة يحب الله مختار, مختار. مختار. يحب الله رأي. تجاوز القلطرة لا يحتاج إلى التكامل يحتاج الصلاة ولا أي شيء الله أكبر صلى الله يقين يسقط تكامل يحب الله لا خطير أبو. <تصفيق> لو ترى كتابه فص الحجام خاصة فص لكل دبي فقال ان الله بارسله ال الى شعب قومه قال الى الخمسه الذين قالات تضر عائلتكم ولا تضروا ضروا شعره خمسه في الحقيقة اولئك الله الله حلف في هذا لكن لماذا هم صاروا مشركين اخذ حاجه الله في في تلك الاسماء شفت وايرسل الله رسل اخرى الى مكه فاريد ان يمروا في الجنه والله قال اعذاب لا اعذوبه بمعنى انه يتم في الجنه والعذاب يتمتعون في, في, في النار يعني اعتقاد وتملات اعوذ بالله اعوذ وحتى هو يأتي لا يتصوّّّ و أحسن يقول ما يتجلّ الله يتجلّ في البقاء و لذلك يقول أن الله قال خُب إليكم اليوم بالنساء والطيب شو. يأتي بالتأيولات عوض بالله أن الله أحسن تجلّ الله وفي البقاء يأتي بالتأيول بالله كفر كفر. هذا كفر الزلادق والفلاسكة هذا كفر لا. ولماذا أتابي هذا؟ لأنه أصوفي موافق لا. رضي الطحر يعتابي بنواني في هذا هناك كتاب جميل فيما يعتلق بحادثة القدسية أحسن الكتاب هو جامع حادثة القدسية لمن كورونا وهو السلام عبدالسلام على اللوش جمع جميع حادثة قدسية طيب كتاب فخصوص طبقات الاحاديث السنيه بالاحاديث القدسيه الشيخ ابو المناوي جمع فيه 272 حديثا بدون اسانيد ورتبها على حروف كيف حال قصيد ناوي ايضا المناوي طيب هذا كلمه يتعلق بالمتن نعم النظر يثبت طيب فالسند قال إذا كان في السند لطيفه من لطائف الاسناد مثل أن يوجد أبي الحديث عن ابنه أن يوجد أب أب يروي الحديث عن ابنه فأقرب مصدر لتخريجه هو التي أفردت لجمع الأحاديث التي فيها رواية الآباء عن الأبناء مثل كتاب رواية الآباء عن الأبناء لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب بغدادي وهذا خطيب بغدادي يعني ألفة في كل الفن نقوم بفن الحديث كتابة شمتها رواية الآباء يربعني الأبناء وهذا راوي وهذا راوي طيب أو يكون او يكون الإسناد مسلسلا فيستعال بالكتب التي جمعت أحاديث المسلسلة مثل كتاب المسلسلات الكبرى للسيوط للسيوط السيوط في مصر, مصر. وقد جمع في خمسة وستين عليها خمسة وستين ومن كتاب المناهل اسس في الاحاديث المسلسله لمحمد بن عبد الباقي الايوبي نعم آ... وجمع فيه 112 حديث لا. او يكون الاسناد مرسلا فيستعرب بكتب المراسيل التي جمعت كثيرا منها موضع المراسله مرسل مرسل, مرسل. وهي حديث تابعي من ابني ثقات الزحار يعني الزموسه والإرسال على قسمين إرسال الصحابي وإرسال التابعي الإرسال التابعي يبور لماذا؟ لا نعرف هل هو فعلا يعني لما أصدد الحديث إلى النبي هل في قد سألهم فيه تابع آخر بينه و بين السحابي إذا كان من صغار السحابي لا يمكن يستدرك يلحق السحابي لا يوجد أن أنا التابع الصغير حتى يجل من السحابي من التابع الكبير فبنال التابعي ولذلك الحديث مرسل واحد الضائر أما إثناء أما إرسال السحابي لا يدر لماذا؟ لأن إذا كان السحابي رواه الحديث ابن النبي مؤشرة وإن رواه من السحاب الآخر فهذا لا يدر لنكون كل السحاب كله معدود والذي يدر هو إثناء وإرسال الأحلام طيب كتاب مراسير من بداود أو يكون بإسناده السنة فيستعلم بكتاب المرسيلة في جامعة كتاب المرسيل أبي داود السرجستاني وهو مرتب على الأبوال وكتاب المرسيل ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الحانضة لغازم ويكون في السنة دراو ضعيف فيبحث عنه في كتب الضعفاء والمتكلم فيه ككتاب نيزان اعتدال للذهب لنقدرجها الممتنة ثالثاً المثن والسند معنا الآن هنا ليس لحديث أحياناً يكون مثلاً خلب في الحديث في المثن والسند معنا ليس فقط في المثن والسان قد يكون خلف الحديث في السند والمثن معنا تخ هناك صفات وأحوال تكون أحياناً في المثن وأحياناً في السند وذلك كالعلة والإبهاب فالأحاديث التي يوجد فيها شيء من هذا يبحث عنها في كتب افرضها العلماء للكلام عليها فمن هذه الكتب العله اللي... الحديث, الحديث ما ما هو العله هي كذب هي مرض مرض خفيه مرض خفيه وعيب في سعه الحديث لكن قد نادى العله ظهر وقد قد وقد وقد يكون, يكون في المتر وقد يكون في طيب علل الحديث لأبن أبي الحاتم الرازي وهو كتاب مرتب على الأبواب يذكر تحت كل باب أحاديث المعلولة ويبين علتها بشكل جيد وأكبر دلوقتي. عالب في العيل الحديث هو دار قطني في حادث النبولية في 15 مجدد في محور الحادث المعلولة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي والموضوع والموضوعه إراد الأحاديث التي تشمل متونة تشتمل متونها على اسماء مبهمة ثم بيان الإسم المبهم بإراد الحديث عن طريق آخر فيه ذكر اسم هذا المبهم صريحا وهو مرتب على حروف بالنسبة للإسم المبهم واستخراج الإسم المبهم منه عسرا جدا لأن العارف بالمبهم لا يحتاج إلى كشفه والجاهل به لا يعرف موضعه ما مثلا <تصفيق> الاسم إما في اسناد الحديث أو في متن المتن ماذا يدل؟ يدل وفي المتن ليس المشكل الذي يروي اسناد الحديث لذا كربها ذاك المانع الغاوي المراد بتقوى الثقه مثلا يقول الشافعي حدثني الثقه طيب يا هشام ما هذا الثقه حدثك ايش هذا الشيخ قال هو الثقه وهو يكون ثقيل ولا الحديث فهذا يكون مبهر. <تصفيق> فحتى بتعرف المبهم لو بتعرف إليك رواه أخرى التي صرحت من هذا الاسم من هذا جمع حديث المبهمة في كتاب واحد طيب <تصفيق> جيم المستفاد من المبهمات المثن والإسناد <تصفيق> لأبي زرعة <الأحمد تصفيق> أحمد بن عبد الرحمن العراقي عبد الرحيم العراقي عبد هجري وهو مرتب على ابواب فقهيه وهو من هو من اجمع الكتب في هذا الباب وانفعها هذه الطرق الخمسه يمكن بواسطتها تخريج الحديث ومعرفة مصادره التي روته واخرجته وهي الطرق توصلت إليها عن طريق توصلت فيها. اليها عن طريق التتبع والاستقراء والبحث ولم أجد طبيعه في وقته ما كان فيه في كمبيوترات فورد خاصه ولم يتكلم آل آل و... وم... ولم اجد احد قبلي تتبعها أو استقرأها والظاهر انهم لم يفعلوا ذلك لعدم مسيس مسيس الحاجه الى مثل هذا يعني قلنا العلماء السابقين يضعون مستعربين كان يعلمما يعرفون الموااضل الأ الحسمما إحتاجها أي التنا. كما, كما أشرت إلى ذلك في المقدمة إلا أن أكثر الباحثنا ووطلبة العلم في هذا الزمان صار في حاجة المسة بيان الطرق التخريج وذك وذكر المصنفات التي يعا بها يعا بها في كل الطريق. ولذلك قمت بتاليف هذا الكتاب وبيان هذه الطرق حتى تكون عملية التخريج الحديث ميسوره ومنتشرة بين طلبة العلم الشرعي اول اول السائر المثقفين العامه وإلا تكون معرفة التخريج والا تكون معرفه التخريج الحديث محصورة في اشخاص معدودين معدودين يموت هذا العلم بموتهم فقد قال سيدنا عمر عبد العزيز رض الله فان العلم لا يملك حتى يكون سرا امم الشاي لا المؤلف النهج الصوفي الا اني رايت الكثير من من البدينا يتهجوا النهج يعني على على حساب وإذن هذا أنه في أخرى ما في كدس الأخرى مثلاً إذن هو لأنه مرتب ترتيب الجميع لأن الإشكال في الكتاب هو قبل ثلاثين عاما جميع المعلومات في الهامش في أخطاء كثيرة لماذا؟ لأنه يقول كتاب لم أجد. كتاب مخطوط كل هذا تبلاء في وقته لم تجد في وقت ما كان ولذلك ولم يجد. معلوماتك تمام قبل بكره انا ما له ما زال حي لا يوجد فبعد ذلك طلع كتب كثيره في التخريج اسمخ كتب والحمزه بن عيبار ولما كثير كتب يقول اي طريقه ضعيف لكنني لا ادعي ك... <تصفيق> ليس هذا ايضا المشترك في كل ولا هذا اخر هذه المنجز المتبع في الدعوة ومفيد في المسلك أما الأيض مجترع في حلمة الحديث السلام وحديث تبيد لا يمكن تقول وعيد يقرأ المقارا أنت ليس للسلفية تلع تقرأ المقاري ثم النبي صلى الله لما بلغ هذا الدين وأسر قال قال هذه الإحاديث الأحناف هذه الحديث الشافعية في وقت ما يهدونك ما ذاكي ما هذا كل أخرج في القدر ثاني وثاني أسأل أقصد هل هنا كتب أخرى صده هذا الكيسر هذا أولا هذا هو الهدف كتب, كتب كتب كتب أنا عندي قائمة كل كتب تخاتمه على الأسف كتب كتب صده أنا هو اللي بعد الأرس أميك عليكم كتب أخرى لكن لكنني لا ادعي الكمال في هذا التتبع والاستقراء ولا لاحاطته ولا لاحاطه بجميع طرق التخريج التي يمكن اتباعها فقد يظهر لي أو لغيري في المستقبل طرق أخرى يمكن يمكن, يمكن سلوكها لتخريج احاديث بسهولة ويسر لكن هذا الجهد القل اقدمه للباحثين وطلبه العلم متشوقين إلى معرفة مخارج الأحاديث ومصادرها في مصنفات علمائنا الأوائل والحمد لله رب العالمين وإليكم سوف السئلة المذاكرة لكل <مازلش> ما يتعبط لما درسنا وضعنا 11 سؤال أول وضعته في جن صفحات إليها جدي جديد سعيد الكلام ختامه ختامه عميسك عارف التقليل لغات في المفكر خارجته و أهليته صفحات السمع إلى آي 12 صور. اجب يجب اجب يجب اجب عم ما يجب تحدث الحديث صفحه 13 الى 15. ب واذكر ثلاثه مجشر كنت بتقريش مع والديها. صفحه 63. سوي ثاني. ب حين ذكرت الحافل العراقي في تغريده حادثه حيره الدين في كتاب المغني عن حمل الاصفار والاصفار صفحه 333. الفصل الرابع عرض الاختصار مسلم مع احمد الحضره صفحه 42 على سؤال خامس عرب كتاب منحفة الاشرام مع الأطراف المزة صفحة 50 إلى أبوة 50 السادس تكلم عن أحادث المشارع على السنة ثم ثلاثم كتب في هذا الجهال صفحة 60 61 سؤال السابع عرب الاختصار كتاب الجامع الصغير من أحادث المشارع على السنة صفحة 67 إلى 69 ثمانية تكلم عن الموجة المنفارسة في حد الحديث ثم بين رموزة لكتب التسعة كانت الكتاب صفحة الثلاثرية الخمسة سوار التاسع عرب الاختصار مايلي الجوامع المسانين المستخرجات المستدركات المجامع الزواج السنة سفحة 7-117 سوار العاشر عرب الاختصار مايلي المشابهه فكان بذكر الاجزاء التربوي والترهيب ازول القضائي الاحكام والشروح الحديثيه ص 118 الى 128 فصل 11 الاخير اذكر ما يلي كتابا معمول فيه في العرض الموضوعي كتاب واحد اا با كتابا معمول فيه الاحاديث الاصوليه ج كتاب معمول شكراً لكم لكي تتعلم شكراً لكم سأخبرني هذا أحد شاء أبعا أسئلة جميعاً خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة